يَتَأَوَّلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ آثَرَتْ رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ لَنَا أَوْ نُرِدْ فَنَعْمَدَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَدُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا بَنِ كُم مَّا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا يغشي الليل النهار يطلبه حكيفا والشمس والقمر والنجوم متخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 رَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَتَى سحابا ثقالا ثقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمراء لذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون